بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولايا يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين السلام عليك وعلى وعلى بضعتك المظلومة فاطمة وعلى ولدك الشهيد أبي عبد الله الحسين أخاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما لهفي لها لقد اضيعا قدرها اذا طوارا بالحجام في بدرها رحم الله صاحب هذه الوردوزه نابغه الدهري وفيلسوف الزمني وفقيها الامه الشيخ محمد حسن اصفهاني له في لها لقد اضيع قدرها حتى تمارى بالحجاب بدرها تجرع من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث البابي أيهجم العدى على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى أيضرم النار بباب دارها وآية النور علام نارها ما اكتسبوا بالنّار غير الغاري ومن ورائه عذاب النار لكنّا كسر الظلع ليس آئا إلا بصنصامي عزيز مقتدير إذ رضوا تلك الأضلع الزكية رزية لا مثلها رزية ومن نبوع الدم من فدييها يعرف عظم ما عليها وتجاوز الحد بلطم الخدين شلت يد الطغيان والتعدي ولا ولا يزيل حمره اللعن سوا بض السيوف في يوم ما ينشر اللواء وللصياط طيرنة صداها في مسمع الدهر فما اشجاها والاثر الباقي كمثل الدمنج في عضد الزهراء اقوى الحجج ومن سوائد متن حسود الفضى يا ساعد الله الإمام المرتضى ووجز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها ولست أدري برالمسمايريه والمسماري اي يس خزانة خزانه والجدار والدمار شهود صدق ما به خفار لقد جن الجائن على جنينها فاندكت الجبال ميهين انيينها يعاني بكي ودمعك خلي حل دم على الزهر يا وضل يا اياتها الشم والله غطت بالعظيمه اخلام ابونا وحتى من البك اصحاب النعوه تعنوا دار حو بيها لما تطق الظل يا ويلها ويلها اي ويلة لن تقبل ياع منها يا هوا وتهشم ضل يتون والون خفي ويون يا محسن وحسيه ونخي لما لما اندت من عدها المنيه وصلت اندفيين باللي اي اي والله وصلت اندفيين باللي اي الاغاب الله الله ايام البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق عن النبي صلى الله عليه واله قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني وروا مسلم أيضا في صحيفه في باب خضائل فاطمة عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها ويغضبني ما أغضبها وقد هذه الرواية فيما يزيد على ثلاثمائة مصدر في كتب المسلمين جميعا وهو حديث مقطوع به وعلى رواية أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة قال النبي من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذ الله ومن آذى الله فقد دخل النار وفي خبر فهو ملعون وفي خبر فقد كفر وهو حديث متفق عليه أيضاً وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أخرى يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها ومن هذا الحديث استدل بن حجر الهيثم في الصواعق المحرقة على نزاهة فاطمة من الخطأ وقد روى المتق الهندي أيضا في كنز العمال وابن قطيب الدينوري في الإمامة والسياسة والجاحظ في أعلام النساء وغيرهم وهم من علماء أهل السنة كما تعلمون وقد تضافرت كتب الشيعة أيضا أن فاطمة عليها السلام لما مرضت جاء أبو بكر وعمر إلى أمير المؤمنين وقالا له قد كان بيننا وبينها ما قد علمت فإن رأيت أن تأذن لنا لنعتذر إليها من ذنبنا قال ذلك إليكما فقاما فجلس بالباب ودخل أمير المؤمنين عليه السلام على فاطمة فقال لها أيتها الفرة فلان وفلان بالباب يريدان أن يسلما عليك فما ترين قالت البيت بيتك والفرة زوجتك افعل ما تشاء فقال سدي قناعك فسدت قناعها وحولت وجهها إلى الحائط فدخلا وسلما عليها فلم ترد عليهما السلام وقالا ارضي عنا رضي الله عنك فقالت ما دعاكما إلى هذا فقالا اعترفنا بالإساءة ورجونا أن تعفي عنا فقالت إن كنتما صادقيني فأخبراني عما أسألكما عنه فأني لا أسألكما عن أمر إلا وأنا عارفة بأنكما تعلمانه إلى أن قالا سلي عما بدى لكي قالت نشدتكما بالله هل سمعتما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فاطمة رضعة مني فمن آذاها فقد آذاني قالا نعم فرفعت يدها سلام الله عليها إلى السماء فقالت اللهم إنهما قد آذياني فأنا أشكوهما إليك وإلى رسولك لا والله لا أرضى عنكما أبدا حتى ألقى أبي رسول الله فأخبره بما صنعتما فيكون هو الحاكم فيكما فعند ذلك دعى الأول بالويل والثبور وجزع جزعا شديدا فقال له الثاني تجزع يا خليفة رسول الله من قول إمرأة يقول عز الدين ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج في الجزء السادس الصفحة التاسعة والأربعين والصحيح عندي أنها ماتت أي فاطمة وهي واجدة على خلان وخلان وواجدة يعني غاضبة وأنها أوصت ألا يصليا عليها وذلك عند أصحابنا من الأمور المغفورة لهما عجيب هذا التعصب أترك لك الحكم أيها السامع بعد هذا الكم الهائل من النصوص وإذا سألتني عن سبب مرضها وشهادتها فاسأل الباب والجدار والمسمار واسأل نعل السيف هم يبئونك عن سبب شهادتها سلام الله عليها وأنا هنا لست في صدد جمع الأخبار والنصوص ورد الإشكالات فإن شاء الله سوف أفرد لها بحثاً آخر ولكنني سأورد لك خبرا أو خبرين لنكون على بينة من أمرنا فلقد روى الكراجك بسند صحيح عن يونس بن يعقول قال سمعت الصادق عليه السلام يقول يا يونس قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون ملعون من يظلم بعد فاطمة ابنتي ويغصبها حقها ويقتلها اسمع ويقتلها وروى الطبري في دلائل الإمامة عن أبي بصير عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال قبضت فاطمة في جماد الآخرة وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا وفي رواية أخرى عن الصادق عليه السلام ينقلها الخصيب قال ولا كيوم محنتنا بكربلا وإن كان يوم السقيفة وأحراق النار على باب أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة وقتل محسن بالرفسة أعظم وأدهى وأمر لأنه أصل يوم العذاب ولهذا قال ما أوصى وأكد النبي صلى الله عليه وآله على احترام فاطمة وأخبر بمظلوميتها يقول الشيخ الصدوق في أماليه عن سعيد بن جبير عن عباس أخذ لك محل الشاهد من الخبر قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم إذ أقبل الحسن ثم الحسين ثم فاطمة ثم أمير المؤمنين وكان كلما رأى واحدا بكى صلى الله عليه وآله فقال له أصحابه يا رسول الله ما ترى واحدا من هؤلاء إلا بكيت؟ أو ما فيهم من تسر برؤيته فقال والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البريه اني واياهم لاكرم الخلق على الله عز وجل وما على وجه الارض نسمه احب الي منهم ثم ذكر صلى الله عليه واله سبب بكائه على الحسن والحسين وعلي الى ان وصل الى فاطمه آل وإني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها ما يصنع بها بعديه كأني بها وقد دخلت ذل بيتها وانتهكت حرمتها وغصبت حقها ومنعت إرثها وَكُسِرَتْ جَنُبُهَا وَأَسْقَطَتْ جَنِينَهَا وَهِيَ تُنَاديْ يَا مُحَمَّدَاهَ فَلَا تُجَابَ وَتَسْتَغِيثُ فَلَا تُغَاثُ هنا بكى النبي صلى الله عليه وآله لما رآها ولطالما بكى على مصاب خاطمة حتى عند شهادته يقول المجلسي في بحاره أخرج النبي كل من في الدار وأبقى علي وفاطمة والحسن والحسين وقال لزوجته أم سلمة كوني على باب الدار فلا يقربه أحد تقول ففعلت يعني وقفت على الباب ثم قال يا علي اذن مني فدنا منه فأخذ بيد فاطمة فوضعها على صدره طويلًا وأخذ بيد علي بيده الأخرى فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام غلبته عبرته فلم يقدر على الكلام فبكت فاطمة بكاء شديدًا وعلي والحسن والحسين لبكاء رسول الله فقالت فاطمة يا رسول الله قد قطعت قلبي واحرقت كبدي لبكائك يا سيدنا النبي من الاولين والاخرين ويا امين ربه ورسوله ويا حبيبه ونبيه من لي ولد بعدك ولذل ينزل بي بعدك من لي علي اخيك وناصر الدين من الله وامره ثم بكت واكبت على وجهه فقبلته وأكبى عليه علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم ورفع رأسه إليهم ويدها في يده ووضعها في يد علي وقال له يا أبا الحسن هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك فاحفظ الله واحفظني فيها وإنك لفاعل هذا يا علي هذه والله سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين هذه والله مريم كبرى هذه الوصية جرحت قلب أمير المؤمنين عليه السلام لأنه وصل إلى ساعة لم يتمكن من فعل شيء لفاطمة ولم يتمكن من الدفاع عنها وليس ذلك لضعف في أمير المؤمنين حاشاك أبا الحسن يا قاتل عمر هو يا قاتل مرحب لا يعيقك مجموعة أقزام وأنت القائل في شقشقيتك لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولكن حال بينك وبين التصدي لهم وصية النبي نعم لقد وصاه النبي وعهد إليه إن وجد أعواناً جاهده وإن لم يجد أعواناً كف يده وحقن الدماء والذي حال بينه وبين التصدي لهم ومحوهم من خارطة الوجود مع قدرته على ذلك صبره الذي هو في ذلك الموقف الرهيب أعظم جهاد يتمثل فيه أوحدي نعم لقد أرادوا منه أن يخرج وهم يعلموا أنه لن يخرج لأنه لو خرج لذهب عمل النبي هباء منثورا ولما بقي اسلام وإيماء والدليل على ذلك أنه أمسك من عصر الزهراء في صدره وضرب به الأرض حتى وجأ أنفه وعنقه وهم بقتله فذكر رسول الله وما أوصاه به من الصبر والطاعة اسمع الرواية أرجوك واحكم بعدها وستعلم أن علي هو أبو الغير وبسكوته وصبره وعدم قتاله أوقف انفجارا كاد أن يدمر الإسلام أنت تقول لا يرضى علي بأن يهجم على الزهراء أقول لك وكل صاحبي غيرة لا يرضى أيضا وعلي لم يرضى لقد حصل الأمر فجأة وقهري اسمع الرواية قال سليم في كتابه وقول سليم تدعمه أخبار كثيرة استعرضت قليلا منها في أول الكلام ثم إنا فلان قال لأصحابه حين امتنع علي عن البيعة قوموا بنا إليه فقام أه أبو بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد والمغيرة ابن شعبة وأبو عبيد الجراح وسالم مولى أبي حذيفة وقنفذ قال سليم فوسبا غضبا فنادى خالد بن الوليد وقنفذا فأمرهما أن يحمل أحطبا ونارا ثم أقبل حتى انتهى إلى باب علي وفاطمة قال أبو المقدام فلما انتهينا إلى الباب فرأتهم فاطمة عليها السلام أغلقت الباب في وجوههم وهي لا أتشكوا ألا يدخلوا عليها إلا بإذنها ثم أمر أناسا حوله بحمل الحطب فحملوا الحطب وحملا معهم وجعلوه على باب فاطم وعلي وحول منزلهما ثم دعا بالنار فأضرمها في الباب ثم دفع الباب برجله وكان من سعف النخل فكسره وكانت فاطمة خلف الباب يقول جمع من المؤرخين والمحققين إن فاطمة رعاية لسترها وحجابها لاذت وراء الباب فانتهزها فرصة فعصرها بين الحائط والباب ولا هو ولا فنبت مسمار الباب في صدرها وأثرت العصرة على جنينها فصحت يا أبتاه يا رسول الله هكذا يفعله بحبيبتك ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن قحاف فرفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها فصرخت يا أبتاه فضربها بالصوت فلما سمع أمير المؤمنين صيحتها وثبت فأخذ بتلعبيبه ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقب وهم بقتله فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوص به من الصبر والطاعة فقال والذي أكرم محمداً بالنبوة يا ابن صحاك لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله لعلمت أنك لا تدخل بيتي فصار يستغيث فسل خالد بن الوليد سيفه ليضرب فاطمة فحمل عليه علي بسيفه فأقسم على علي فكف علي عنه وتركه إلى آخر حديث سليم هذا والزهراء عليها السلام لم تعش بعد تلك الواقعة أكثر من تسعين يوما وروي ستين يوما وروي أربعين يوم ولم يتعدى عمرها الشريف الثمانية عشر ربيعا فقد دخل عليها بعد فقد أبيها وتجرء القوم عليها من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وكان حزنها يتجدد وبكاؤها يشتد فلا يهدأ لها أنين ولا يسكنوا منها حني وكل يوم بكاؤها أكثر من اليوم الذي مضى إلى أن دن الموت الذي لعبد منه وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد صلى صلاة الظهر وأقبل يريد المنزل إذ استقبلته النساء على باب الدار فقال ما الخبر؟ وما لي أراكن متغيرات الوجوه فقلن يا أمير المؤمنين أدرك ابنة عمك الزهراء وما نظنك تدركها فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام مسرعا حتى دخلا عليها وإذا بها ملقاك على فراشها وهي تقبض يمينا وشمالا فألقى الرداء عن عاتقه والعمامة عن رأسه وحل إزاره وأقبله حتى أخذ رأسها وتركه في حجره فناداها يا زهراء يا بنت محمد المصطفى يا بنت من حمل الزكاة في طرف ردائه وبذلها على الفقراء يا ابنة من صلى بالملائكة في السماء مسنا مسنا يا فاطمة كلميني فأنا ابن عمك علي بن أبي طالب ففتحت عينيها في وجهه ونظرت إليه وبكت وبكى قال ما الذي تجدينه فأنا ابن عمك علي بن أبي طالب فقالت يا ابن العم إني أجد الموت الذي لابد منه ولا محيص عنه إلى أن أنشأت ابكني إن بكيت خير آدي واسبل الدمع فهو يوم الفراق يا قرين البتو يك بالنسل فقد اصبح لليتامى ولا تنسى قتيل العزاء بطف العراق واوسطه الزهراء عليها السلام بوصيتها قالت يا ابن عم انه قد نعيت الي نفسي وانني لع ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساع وأنا أوصيك بأشياء في قلبي قال لها علي أوصيني بما أحببتي يا بمت رسول الله فجلس عند رأسها وأخرج من كان في البيت ثم قالت يا ابن عم ما عهدتني كاذبه ولا خالفتك منذ عاشرتني فقال عليه السلام معاذ الله أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي أدعز علي مفارقتك وفقدك إلا أنه أمر لا بد منه والله جددتي علي مصيبة رسول الله وقد عظمت وفاتك وفقدك فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأمضها وأحزنها هذه والله مصيبة لا عزاء لها ورزية لا خلف لها ثم بكيا جميعا وأخذا علي رأسها وضمها إلى صدره ثم قال أوصيني بما شئتي فإنك تجديني فيها أنضي كما أمرتني به وأختار أمرك على أمري ثم قالت جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم رسول الله أوصيك أولا نادت يا عمد بيتي يا علي حضرات مني اسمع اوصيك بوصيتي بالحسن وحسين اخي يا بين عمي ولا تخلي واحد علي يصلي بين العدى ببسي قالت أوصيك أولا أنت تزوج بأمامة فإنها تكون لولدي مثلي فإن الرجال لابد لهم من النساء ثم قالت أوصيك يبنى عن أن تتخذ لي نعشا فقد رأيت الملائكة صوروا صورته فقال صفيه لي فوصفته فاتخذه لها وهو أول نعش اتخذ وأوصيك يا أبا الحسن أن تغسلني من وراء الثياب ولا تكفني فإني طاهرة مطهرة وإذا قضيت نحبي فغسلني وحنطني من فاضل خنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وأوصيك إذا أنزلتني في القبر وسويت علي التراب فاجلس عند رأسي قبالة وجهي وأكثر من تلاوة القرآن والدعاء فإنها ساعة يحتاج فيها الميت إلى أنس الأحياء وقالت أوصيك أن يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني وأخذوا حقي فإنهم عدوي وعدو رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم وادفني إذا هدأت العيون ونامت الأبصار وروى الإربلي لما حضرت الوفاة قالت لأسماء إن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله لما حضرته الوفاد بكافور الجنة فقصمه أثلاسا ثلثا لنفسه وثلثا لعلي وثلثا لي فقالت يا أسماء ائتيني ببقية حنوطي والدي من موضعي كذا وكذا فضعيه عند رأسي فوضعته ثم تسجد بثوبها وقالت انتظريني هنا يا وادعي لي فإني أجبتك وإلا فاعلمي أني قد قدمت على أبي فانتظرتها هنيه ثم نادتها فلم تجبها نادتها يا بنت محمد للمصطفى يا بنت أكرمي من حملته النساء يا بنت خيري من وطأ الحصاء يا بنت من كان من ربه قاب قوسين أو أدنى قال فلم تجبا فكشفت الثوب عن وجهها فإذ قد فارقت الدنيا فوقعت عليها تقبلها وهي تقول يا فاطمه اذا قدمتي على ابيك رسول الله فقرايه عنا اسماء بنت عميس السلام فبينما هي كذلك وإذ دخل الحسن والحسين فقال يا أسماء ما ينيم أمنا في هذه الساعة قالت يا ابني رسول الله ليست أمكما دائما قد فارقت الدنيا يا ويلي فوقع عليها الحسن يقبلها مرة ويقول أمنا كلميني قبل أن يتصدع قلبي فأموت وأقبل الحسين يقبل قدميها ويقول أمه أمه أنا ابنك الحسين كلميني قبل أن يتصدع قلبي قالت أسماء يا ابني رسول الله انطلق إلى أبيكما عليك فاخبره بموت امكما فخرج حتى اذا كان قرب المسجد رفعا اصواتهما بالبكاء فابتدرهما جميع الصحابه فقالوا ما يبكيكما يا ابني رسول الله لا أبكى الله أعينكما لعلكما نظرتما إلى موقف جدكما فبكيتما شوقا إليه فقالا أوليس قد ماتت أمنا فاطمة قال الراوي فوقع علي على وجهه يقول بمن العزاء يا بنت محمد يا كنت بك أتعزى ففيما العزاء من بعدك يا زهراء والله بنت النبي معك تتبع علتها خفيا واجرك الله يا علي في حر ذيه والله وتمام من بعد حسن وحسين كل من يقول ومن البت والخو ويجاوين نادى على المرتضى والطوم الخدين هاجركم الله يا أولادي بالزكية مكسورة الأضلاء وحزن عليها الدهر فجعني بالنبي واليوم به قوموا دعين ودي وجيبوا النعش لي ايها وظلت مطارحها بظلمها العشيه فقام امير المؤمنين بتغسيلها وكانت تساعده أسماء بنت عميس هذا ولم يجردها علي من ثيابها كما أوصته عليها السلام قالوا فبينما يغسلها إذ احتزلها وجلس ناحية يبكي فتبعه الحسن جلس عن يمينه وجعلا يبكي فتبعه الحسين وجلس عن شماله وجعل يبكي أيضا تقول اسماء أقبلت إليه قلت سيدي لما تركت غسلها تبكي لفراقها فقال لا يا أسماء وإن عز علي فراقها ولكن انظري هذا ضلعه اضلاعها مكسرة وكانت تخفي علي ذلك والله صعب يا امير المؤمنين مؤلم معي جرى ما جرى للزهراء وانت لم تستطع فعل شيء لها شرابي يا بس مر بس ما غير قوانك الحزن بس على اللي صاد اذهب الباب بس وختياب الحساي <سؤال> يا لحق علي يقول المجلسي في بحاره قال امير المؤمنين والله لقد اخذته في امرها وغسلتها في قميصها ولم أكشفه عنها فوالله لقد كانت ميمونة طاهرة مطهرة ثم حنطها من فضلة حنوط رسول الله وكفنتها وأدرجتها في أكفانها فلما هممت أن أعقد الرداء ناديت يا أمك الثوم يا زينب يا فلانة يا فلانة يا حسن يا حسين هلموا وتزودوا من أمكم فهذا الفراق واللقاء في الجنة فأقبل الحسن والحسين وهما يناديان وحسرتها لا تنطفي أبدا من فقد جدنا محمد المصطفى وأمنا فاطمة الزهرى يا أم الحسن والحسين إذا لقيت جدنا المصطفى فقرأيه منا السلام وقولي له إنا قد بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا فقال أمير المؤمنين عليين أني أشهد الله أنها قد حنت وعنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليا وإذا بحاتف من السماء ينادي يا أبا الحزايد ارفعهما عنها فلقد أبكى يا والله ملائكة السماوات فقد اشتاق الحبيب إلى المحبوب قضات ويم صابعة مع مرشبه بكاو صيب طنعى وحنى وعليه حنات أهضمتهم بدعيه وهتف بالعريش حييهم يا ابو حسين يا حي دار يا دار شيل صيب يا ذكي اش يا ليل حسن يا حي دار وخيه عنيضوا السماء حن الفقيد بضعتي الهادية وينحى بالدين قالوا كفنا ووضعها على النعيش ويا لها من مصيبة ويلة ويلة وبالخصوص على الطفلة زينب اللي عمرها خمس سنوات تشوف أمها في زهرة عمرها ما كملت 18 يا ويلي الله زينب نايح وصي يا يحيي لا تدفنون من البتولة تحت التراب يظلم علي منزلي وعاد حيي الباب الدنيا علينا مظلمة بعد الزكية إن شاء لو نعشها ونساكل هيتباكون وزنبتنادي يا علي على هون لف الرداء على وجهها وخاطب بهذه الأبيات فراقك أعظم الأشياء عندي وفقدك فاطم أدعى السكو بك حسرت وانوح شجوا على خل مضى اسنا سبي خليلي ثم حملها على يديه يا ويني وأقبل أنبعا إلى قبر أبيها ونادى السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا وحبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صفوة الله مني السلام عليك والتحية واصل مني إليك ولديك ومن ابنتك النازلة عليك بفناء وإن الوديعا قد استردت والرهينة قد أخذت فوى حزناه على الرسول ثم من بعده على البتول ولقد سودت علي الغبر وبعدت عني الخضر فوى حزناه ثم اسفها ثم عدلا بها على الروضه فصلى عليها ثم شق لها اللحد ولما انزلان في لحدها وخان طبعها حتى الممات عليل لكل اجتماع من خليلين فرقة وإن يا بقائي عندكم قليل وإن افتقادي فاطمان بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل وبعد أن ألحد أهال الترامب وعفى موضع قبرها لكي لا يعرفه أحد ثم عدار بوجهه نحو النبي وخاطبهم بكلام منه قل لا يا رسول الله عن صفيتك صبري عفا عن سيدتي نساء العالمين تجلدي إلا أن في التأسيلي بسنتك في فرقتك موضعات عزي فلقد وستك في ملحودة قبرك وفاضت نفسك بين لحري وصدري إنا لله وإنا إليه رانجعون قد استرجعت الوديعة واختلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله يا رسول الله أما حزني فسرمت وأما ليلي فمسهد وهم لا يبرح من قلبيه او يختار الله لي دارا كلتي ام فيها مقيم كمدن مقيح وهم مهيج سرانا ما فرق بيننا والى الله اشكو إلى أن يقول والسلام عليكم سلام موذع لا قال ولا سئ ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب نسيت بعدي خلت الاحبابي قال الحبيب وكيف لي بجانبكم وانا رهين جنان ديلن وتران بي دفنت ترامو مخا فنسيتكم وحجبت عن اهلي وعان الأصحاب به إنا لله وإن إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون والعنقبة للمتقين اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبتنا على دينك وطاعتك وجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه واحشرنا مع محمد وآله الطاهر يا كريم يا رحيم الى ارواح اموات الحاضرين ومن مات على الايمان رحم الله من يقرا الفاتحه مع الصلوات